وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَمَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِهِمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ ضيفه اخرى لم يصلوا فان يصلوا معك والياخذو حبهم واسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعاتكم فيمينون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم إن كان بكم أدم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعذن الكافرين عذابا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 ولا تنهوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يؤلمون كما تؤلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا